فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُنُوبَ قِيَتًا يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَن جَئْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا وتترف فيه وكانوا مجرمين